أحكي شي قدام عيونك فجأة شي ما بعرف أحكي شي إدا ما يوناك فجأة بنساك كل شي وبشرود بايونك ما بعرف أحكي شي إدا ما يوناك فجأة بنساك كل شي وبشرود بايونك ما غيره لو بتشوف شو صاير في كل شي صاير مكشون نجوة ما ظل أحلى عن جد ما ظل أحلى معتصم انت شاو تعمل هون انا عم صور بالاستديو اللي جنبك وقالوا لي انك هون قلت لازم اجي سلم عليك نجوة فيني اسألك سؤال ما ضل أحلى <تصفيق>